111. وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانهم مع إيمانهم وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها nie chcę, żebym nie był w stanie znaleźć się w tym, co się dzieje. Nie chcę, żebym nie 119. وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما 111. إن ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكره واصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم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 119. وقرب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله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 قل للمخلفين من الْأَعْرَابِ ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد إن تقاتلونهم, تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعون 119. وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أريما ليس على الأعمى حرج ولا على حرج ولا على المريض حرج 111. يطع الله ورسوله يدخله ديري من تحت ومن يتولى يعذبه عذابا اليما لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم واثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَعَدَكُمْ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَأَعْجَلَ لَكُمْ هَٰذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَرْحَى اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا وَلَوْ قَاتَلَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالَّذُونَ أَدْبَارُ ثُمَّ لَا يجدون وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ ولن تجد لسنة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 طههم فتصيبكم منهم عرَةٌ بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء. تزيّنوا عذبا الذين كفروا منهم عذابا ألينا إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينة فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين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 وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَةَ بِالْحَقِّ لَتَدُخُلُنَّ الْمَسِدَ الْحَرَامِ إِشْآءَ اللَّهِ آمِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ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 زي في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثل